فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سافر إنسان إلى مكة إذا سافر إنسان إلى مكة وهو يريد الصلاة في المسجد الحرام فقط دون العمرة فهل يأثم ان لم يعتمر لا لا ما يعتم. لا يأثم نعم